مرتاح من دون وضحك طول اليوم وش يا من فرقاك تارس راسي من البني بحبيته مو خوش انسان خواني المحتبرك احسن ناسي مرتاح من دون وضحك طول اليوم وش يا من فرقاك تارس راسي من البني بحبيته مو خوش I love ما شفت منك كل بس هم وجروح خلصت عشرتك بس دمع يومية مليت منك كافي فارق نوروح غدار لا تحتيلي بالحنية ما شفت منك كل بس هم وجروح خلصت عشرتك بس دمع يومية مليت منك Yeah Σ' να